التسجيل الثامن والثلاثون استمع إلى الحوار الآتي ثم تبادل الأدوار مع زملائك سأحدثكم اليوم عن قصة من قصص موسى عليه السلام مع فرعون وهي قصة سحرة في الرعون جزاك الله خيرا يا أبي لقد كانت معجزة موسى عليه السلام تحويل العصا إلى حية وظن فرعون ذلك سحرا لأنه لا يعلم نعمة الرسالة وماذا فعل؟ جمع السحرة فجعلوا عصيهم كأنها تتحرك لكن حية موسى عليه السلام أكلت عصيهم